صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون كلما بعد الناس كلما بعد الناس عن عصر النبوه كلما كثرا الغطاء واختلطت المفاهيم كلما كثرا الغطاء واختلطت المفاهيم فصاب الناس لا يضعون الامور في نصابها بل ربما صار صاحب الحق غريبا بين اهله وذويه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يأتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه ايها الاخوه في الله من جمله الاشياء التي حصل فيها خلط عند بعض المسلمين الاخلاق الاسلاميه ومعناها ومفهومها الحقيقي الاخلاق الاسلاميه ان سيضيعت ايما تضيع اذا نظرت اخ المسلم في واقع كثير من المسلمين انك ستجد كل واحد يفسر الخلق بما يهواه وبما يميل اليه فظعه فالمتهور يسمي نفسه شجاع والجبان يستر جبنه بالحكمه والمثرف يعد يعد إسرافه ترما والبخيل يدعي خوف الإسراف والتبذير حتى صارت الديون نسأل الله العافية حتى صارت الديون نسأل الله لنا ولكم العافية وهو الذي يغرض الخبث في اهله يسمي ديار ستة حريه ويسميها ديمقراطيه لا يتدخل في شؤون نسائه ومن يعول الامثله ايها الاخوه المؤمنون يصعب حصرها هذا كله انما هو بريده غريبه للتسريع في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فصارت بضاعه كثير من المسلمين مزجا بما يتلقونه من اخلاق ومفاهيم غريبه من عن الاسلام بعيده عن الوحي كل البعد ايها الاخوه المسلمون ان من الاخلاق الاسلاميه التي درس معناها وانطمس مفهومها عند كثير من المسلمين خلق الشجاعه نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى العرب وهم اهل الشجاعه بل ان الشجاعه من اقصى صفاتهم ذا الإسلام ليكرر هذه الخلفة ويجعلها مزية من مزية المسلمين الصادقين هذا الخلق أقرها الإسلام ولكن له إقرار مشروط إقرار مشروط بأن تكون الشجاعة في الحق لا في الباطل وأن تكون مع كل أحد ليست على الضعيف دون القوي فالإسلام أيها الأخوة يفرق بين الشجاعة والتهور ويفرق بين الشجاعة والصياشان والعنفه الاسلام الذي يقر الشجاعه لا يقر الظل ولا البطشه ولا التسلط ولا الاستبداد ايها الاخوه المؤمنون انما من يفتش في التاريخ الاسلامي سيجد كيف ان الشجاعه طبقت بمفهومها الصحيح فان الله عز وجل هيئ لهذا الدين رجالا قدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينفضر وما بذلوا فبديلا لا شك أيها الإخوة في الله أن الميدان الأوسع والأرحب والأعظم لإظهار السجاعة الإسلامية الحقة إنما هو ميدان الجهاد في سبيل الله الذي عبتل في هذا الزمان نسأل الله العافية ممن عضل هذا الجهاد نسأل الله عز وجل ان يحول بين ان يحول بينهم وبين الجنه الذين حالوا بين المسلمين وبين الجهاد لقد عطل الجهاد ايها الاخوه الا من قله قليله من المؤمنين نسال الله عز وجل ان ينصرهم وان يثبت اهامهم وان يخزل عدوهم وان يخزل كل من وقف في وجه الجهاد الاسلامي الصحيح نعم ايها الاخوه المؤمنون اذا لم يكن عند المسلمين جهاد إذا لم يكن عند المسلمين جهاد فانهم لا قيمة لهم اي معنى للشجاعه اذا لم يكن اثرها اطفاء جذوه كل كافر وهيمنه الاسلام في كل بقعه في كل بقعه من بقاع الارض لقد سجل التاريخ الاسلامي لقد سجل التاريخ الاسلامي صورا ونماذج من الشجاعه المبجره للعقول خطرت ليست مجرد كلام صُطرت في الدماء وبالاشلاء لان دين الله عز وجل غال وسلعه الله غاليه ان الثل سمين وغال لا بد ان يكون ثمنه كذلك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم من قبل التاريخ الاسلامي قد الله عز وجل لنا في كتابه كيف كانت شجاعه انبياء الله ورسل الله عليهم الصلاه والسلام كيف كانت شجاعتهم في الحق وفي اظهار الحق وفي كشف زيف كل باطل كيف تحدى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ريث تحدى ذلك الامام العظيم امام التوحيد والموحدين تحدى قومه وهو الوحيد ليس معه نصير وليس معه احد تستر الهتهم ليصير ليصير اماما للامه كلها في تكسير كل طاغوت تزاحم عبادته عباده الله وحده لا شريك له قال تعالى وحاججه قومه قال اتجادلوني في الله وقد هدا ولا اصاغ ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا واتى ربي كل شيء علما افلا تذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون نعم ايها الاخوه هذه هي الشجاعه وهذا نبي الله هود عليه الصلاه والسلام يتضرع بكل شجاعه وجراه يتبرأ من الهات قومه الباطلة لا يخشى غضبهم ولا يخشى بطشهم ولا يخشى سجنهم قال تعالى قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن بثاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا تراكه بعض آلهتنا بالسوء قال إني أشهد الله إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون يتحداهم يقول إن كنتم على حق أحاول أن تؤذوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكفلت على الله ربي وربكم ما من بابة إلا هو آخذ بناطيتها إن ربي على سراق المستقيم أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان سيد الشجعان وقاعدهم كان صلى الله عليه وسلم إذا حمى وطيس القتال وتساقطت الرؤوس من على الأجهال وتناثرت الأشلاق احتمى أصحابه به فهو السد المنيع لهم فهو السد المنيع لهم وهو الفارس الذي لا يجارى ولا يبارى إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن يجيد الكلام فقط بل كان عليه الصلاة والسلام يدعو أصحابه للقتال ويحرضهم عليه فيحمل استلاح معهم بل يكون قائبهم أيها الإخوة في الله أن تجاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من أن تخطى كيف لا وهم الذين ترضوا على يد المرب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم خذ أخي المسلم خذ أخي المسلم خذ اخى المسلم مثلا واحدا فقط انها شجاعه ابي بكر الصديق رضي الله عنه شجاعه الصديق حيث يروي عمرو بن الزبير رضي رحمه الله عنه قال سالت عبد الله سالت سالت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال له عمرو يا عبد الله اصبرني باشد شيء فنادى المسلمون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة واذا اقبل عقبه بن عدي معيذ فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فاقبل ابو بكر حتى اخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم بل اخذ بمنكبي ثابت وذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اشتقدون رجلا ان يقول ربي الله وروى الجزار في مسنده من حديث محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب انه خطب الناس فقال: يا ايها الناس من اشجع الناس فقالوا انت يا امير المؤمنين فقال أما اني ما بارزني احد الا انت فقط من ولكن هو ابو بكر ان جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لالا يهوي اليه احد من المشركين فوالله ما دنا منا احد الا ابو بكر شاهرا سيفه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهود إليه احد الا اهوى اليه فهذا اشجع الناس قال علي بن ابي طالب ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذت قريش فهذا يحاد وهذا يتلفه ويقولون انت جعلت الالهه اله واحد واحد انت جعلت الالهه اله واحده فوالله ما دنا احد الا ابو بكر يبرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ايقول ربي الله ثم رفع علي برده كما كانت عليه ففكا حتى خضنت لحيته ثم قال انشدكم الله ام المؤمن ال فرعون طيب ام هو فسكت القوم فقال علي فوالله لا ساعه من ابي بكر خير من ملئ الارض من مؤمن ال فرعون ذكر رجل يكتم ايمانه وهذا رجل اعلن ايمانه رضي الله عن ابي بكر الصديق هذه هي الشجاعه ليست الشجاعه هي اصرع اموال الناس بالباطل وليست الشجاعه هي ظلم العمال وتهديدهم وضغط حقوقهم نعم ايها الاصفوا ليس من الشجاعه ان تظهر العضلات وتسلل على المساكين والضعفاء ان من المظاهر السيئه الان ما يحدث من تسفير من اصحاب الشركات والمؤسسات من تسلط على العمال وضغط لحقوقهم وتهجيزهم بالتسفير صباحا ومساء وبانهاء العقد ساره اخرى هذه ظاهره كثر اصحابها لا كثرهم الله ولا بد لها من حل ان اخواننا, المسلم إن إخواننا المسلمين يعانون من ظلم لا يعلمه الا الله وان الحل ايها الاخوه المسلمون هو الخوف من الله وتذكر الموقف بين يديه يوم القيامه ايها الاخوه المؤمنون ليس من الشجاعه ايضا اذاء الناس والاعتداء عليهم واهانتهم بدون وجه شرعي وليس من الشجاعه ما ينتشر عند بعض القبائل بما يسمونه الاخذ بالثأر بما يسمونه الاخذ بالثأر فهذه جاهلية ومن أراد أخذ حقه فإنه يأخذه بالشرع الذي أعطى كل ذي حق حقه ليس من الشجاعة أيها المسلمون أن يتسلط الرجل على زوجته فيهينها فيهينها أو يضربها لأدنى سبب فالشجاعة لا تعرف جهادا لان المرأة ضعيفة والله ما حال الذي لا تظهر شجاعته الا على امراته الا كما قال الشاعر اسد علي وفي الخروب نعامه قد خاء انظر من كثير الصافر ليس من الشجاعة ان يهدد الزوج زوجته بالطلاق كل صباح ومساء انما الشجاعه ايها الاخوه في الله هي شجاعه انبياء الله وان بعدهم من المجاهدين الذين يجاهدون بسيوفهم وانسنتهم الشجاعه ايها الاخوه ان تقول كلمه الحق ولو على حساب رقبتك الشجاعه ان تنتصر على كل باطل وان ترفع شعار الحق الشجاعه ان تنتصر على نفسك وان تغلب شيطانك وان تغلب نفسك الاناره بالسوء التي تدعوك الى الباطل الشجاعه ان تصرع شيطانك الذي يزين لك النوم مع الصلاه ويزين لك اكل الربا باسم الفوائد ويزين لك الفسقه والمعصيه باسماء اخرى ايها الاخوه المؤمنون ان من يريد ان يكون شجاعا فليعلم انه لا سبيل الى ذلك الا بالايمان الحق فبصفت مع الله ومراقبه الله عز وجل في السر والعلم والخوف منه فان من خاف من الله هان كل شيء في عينه لقد سئل احد السلف عن سبب جرئته في الحق وعدم خوفه من بطش صاحبه فقال تذكرت عظمه الله فصاغ في عيني كالجمر نعم ان كل قوي سوى الله سيكون ضعيفا لا قيمه له اذا تذكرت عظمه الله من فوق سبع سماوات بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الرشيد الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها الاخوه المسلمون ما مننا من احد الا وهو يسمع اخبار مجازر الصرب النصارى اعداء الله واعداء الدين اغروا مجازرهم في البوسنا وأخبارهم الأخيرة فاجعل القلب المسلم يتقطع كمدع ربما لم يملك إلا دمعة ساخنة يعبر بها عما يجده في قدره من حسرة وألم والله الذي لا إله غيره إننا لم نعذ نقيق سماع الأخبار إنها أخبار تنبئنا جميعا أننا إن استمرين على حالتنا هذه فإن حالنا لا يبشر بخير لقد اقدم المجرمون عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لقد اقدم الصرب المجرمون وامام العالم كله بهيئاته ومجالسه على جريمه جديده اعتدوا على مدينه من مدن البوسنه كانت امنه مطمئنه كانت ملاذا للبؤساء وملجا للنساء والشيوخ والاطفال بدا هؤلاء المتسلطون عليهم لعنه في الله في وضح النهار بمهرجان القتل والتشريع والمسلمون اكثرهم لا يعلمون شيئا المسلمون اكثرهم لا يعلمون شيئا بك انهم يسمعون خبرا يقول ان القتال بين اليهود والنصارى ماذا تقول ايها المسلم والى من توجه النداء لقد انشغل اكثر المسلمين بشهواتهم عبدوا الريان وعبد الشهوه وعبد الدنيا كيف يقدم هؤلاء كيف يقدم هؤلاء شيئا لله عز وجل وهم مشغولون بذلك وكيف اقدم النصارى كيف اقدم النصارى اعداء الله هؤلاء الانجس على هذه الانفعال القبيحه حتى في الاعراس الدوزيه كما يسمونها بسنونها اعرافا دوليه وحقوقا انسانيه وهي خاصه بهم اولئك العلوز عليهم من الله ما يستحقون كيف يقدمون على هذا الا لانهم علموا ان المسلمين عباد له عباد شهوه ولذه اين الم... اين المتمسكون بالشعارات اين المتمسكون بالشعارات الزائفه اين الذين يدعون نصره المظلوم اين هيئات حقوق الانسان لماذا ايها المسلمون وبعد هذه الحوادث المؤلمه والواضحه في نفس الوقت لماذا لا تعرفون ان الكفار ان الكفار اعداء لنا ولو ادعوا الصداقه واعداء لنا ولو رفعوا كل شعار حتى لو رفعوا شعار الاسلام انهم اعداء الداء انهم احدى والدا ولو صدروا لنا من ثغاتهم ولو استقبلونا في بلادهم لماذا لا نصدق ربنا من اصدق من الله قيل من اصدق من الله حديثا وهو يقول في كتابه العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يقول جل جلاله ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا جمله مؤكده بان فاين الذين يفسهون قال تعالى والكافرون هم الظالمون انهم بمجرد كفرهم فهم ظالمون ويستحقون عقاب الله انا اتوقع العدله من اناس لم يعدلوا مع رب الارض والسماوات انا اتوقع العدله من الكفره الفجره الذين سكتوا على جرائم اليهود عقودا من السنين متتابعه في فلسطين المحتله ثم ها ايها المسلمين انك لا تقرا القران ولا تفهم معانيه فاين انت الان من هذه الاحداث الا تسمع الاخبار الا تقرا الصحف التي تظهر عداوه النصارى الخبثاء لانهم توافقوا جميعا على الفعله على الفعله النكراء في البوسنه ان هذه الاحداث ان هذه الاحداث ايها المسلمون يجب ان يعيها كل مسلم نعي ابعادها حتى الغبي يجب عليه ان يفهم ان الاغبياء من البشر ان الاغبياء من البشر لا بد ان يفهموا هذه الامور لانهم لا يعذرون حتى ولو كانوا اغبياء فما بال المسلمين ما بالهم وصلوا الى هذه الدرجه من التخلف الفكري في الفهم وفي الطريقه في تحليل الاحداث اننا نتساءل ايها المسلمون هل المسلمون بالفعل لا يدركون عداوه الكفار ولا يدركون جرأتهم السافرة وظلمهم الواضح ام ان المسلمين يتعاملون ويتغافلون ويتغابون من اجل ان تستمر مصالحهم الشخصيه هل تخاف ايها المسلم ان تحرم من استخدام تقنيه الغرب والياته اذا وقفت منهم الموقف الصحيح الموقف الاسلامي الصحيح اذا كنت كذلك فراجع ايمانك لأن توصلك ليس على الله اعتمادك ليس على الله ألا نستحي من الله عز وجل ونحن نقرأ كل يوم ضب ما عثر في المرات إياك نعبد وإياك نستعيل أين الاستعانة بالله لماذا لا يكون قولك أيها المسلم كما قالت رسل الله حين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لسعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لناذلك الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد ان الامه لا هويه لها الا بالجهاد ان تركه الجهاد وعدمه التكفير في الجهاد نوع من النفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يخذ ولم يحدث نفسه بالغذل مات على شعبة من النفاق رواه الإمام مسلم في صحيحة اللهم أدرم لهذه الأمة أمر الرشداء يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معطيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أقم على ما الجهاد اللهم أقم على ما الجهاد اللهم أقم على ما الجهاد اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الكفره والكافرين اذل الشرك والمشركين اذل المنافقين والمرتدين اللهم عليك باليهود المجرمين اللهم عليك باليهود المجرمين واصرب النصارى الضالين اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا حول ولا قوه لنا الا بك عليك توكلنا واليك انبنا وبك نستمد نصرنا اللهم عليك بالنصار الصلب الصلب يا رب العالمين اللهم انزل عليهم عقابك وعذابك عادلا غير اجل اللهم من رضى بما يحدث لاخواننا المسلمين في البوسنه وسكت عن ظلم عن ظلم الصرب النصارى وسكت عن ظلمهم وتستر على جرمتهم اللهم عليك به اللهم اجعله سماته للسامعين وغنيمه لعبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين اللهم عليك باليهود اللهم طهر المسجد الاقصى منهم اللهم طهر المسجد الاقصى منهم اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان احياء منهم الاموات انا وصلوا وسلموا على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين واخر دعوانا ان